ثم إلى ربكم ورجعكم فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرْ دَعَ رَبَّهُ مُنِبَ إلَيْهِ ثمّ إذا خوّله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله آدادة وجعل لله آدادة ليضل عن سبيله قلت متع بكفرك قليلة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 قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتموا من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين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 وَالَّذِينَ جَتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن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 Dharab Allah mentera raja len, fih shurkaa, umu tshaakisun, w raja len salman li raja. Hal ya stawiyan mentera. Alhamdulillah, إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمُ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمُ تَخْتَصِمُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدِقِ إِذْ جَاءَهِ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 كاشفات ضره أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل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 قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض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 فتح أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم وَيُنذِرُونكم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتموا فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين